<قلع> عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس عباس <قلع> عباس <قلع> <قلع> عباس واسمك يا جمر كل الخلاق محتارة وليعلمي بهذا بس حيتره مختارة بس بدنا نختار عباس عباس عباس عباس عباس عباس بذات قدر الكرم بيصاروا ويقيموا وهاي شفت الخلق والوادم هي ذورنا الباري هذا الاسم يا ناس بدكم عباس عباس عباس عباس عباس عباس يا عباس باسمك يا قمر كل اللي مر بس در مي بسخ در م S bien, S bien, S bien, S bien, S bien. Alors, vous êtes un panto pito enMeha, vous êtes un panto piti en voi. Vous êtes ظهر الظهر منسوب يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بدل الامر بس هيدا مختار بس هيدا بعد القمر ما قدره يسرني لا خوف يذل سرت وتحيرت مضعوني معذور عني لو قبت حتى العدا يعذوني عباس لكن لكم فما خيبت ظنوني عباس عباس عباس, عباس, عباس هذا الامر بس هذا مو متعار بس هذا مو متعار عباس حباس عباس حباس عباس حباس حباس عباس ايش بالمدك الاسد حدر علي موالينا من قوه ومن الصل عمر كل اثنينه انطاه كل اثنينه كالأسد حدر عليه والين للخوم ونص العمر انطاها كل سنين لا تدر في وش عمل وش لون جاز عسين جر الفراتو بهذل جاب العيد سكين <تصفيق> عباس عباس عباس عباس هندسه صوتيه والتوزيع سيل الزهير بصوت الرادود الحسيني صلاح المدخوري صلاح المدخوري